وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وَقَالَ قَالَ مَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُ وَصَبِرُوا عَلَى آَلِهَتِكُمْ إِنَّهَا ذَلِكَ شَيْءٌ عُجَابٌ وَالْقَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُ وَصَبِرُوا عَلَى آَلِهَتِكُمْ إِنَّهَا ذَلِكَ شَيْءٌ عُجَابٌ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنَّهَا ذَلِكَ إلا إِ أُنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقون عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب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 وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أغواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أغواب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 فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى ثواء الطراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج وإن كثي من الخلطاء إلى يبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذبروا آياته وليتذكر أولو الألباب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 اركض برجلك هذا مقتسل بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِلْأَلْبَابِ وَقُضِبْ يَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثِ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْابٌ